بوك تو دوانا است اثنى, إثنى بيتشا مشروبات مشروبات بيم چاي انا اشرب شايا انا اشرب شايا بي ام كافو انا اشرب قهوة انا اشرب قهوه بي ام مينرالنو ودو اشرب مياه معدنيه بيشلي تشاي سليمونم هل تشرب شاياً بالليمون؟ هل تشرب شاياً بالليمون؟ بيشلي كافو سشيچرم أتشرب القهوة بالسكر؟ أتشرب القهوة بالسكر؟ بيشلي وضو Sledom ledom. A tešrabu ma'an ma'ahu seljđ? A tešrabu ma'an bi seljđi? Ovdje je zabava. Huna tuđadu hafla. Huna tuđadu hafla. Ljudi piju pjenušac. An الناس... يشربو الناس تشرب الشمبانيا لودي بيو فينو اي بيفو يشربون الخمره والجعه بيشلي الكحولنا والجع. بيتشا هل تشرب الخمر هل تشرب الخمر بيشلي ويسكي اتشرب الويسكي أتشربوا الويسكي بيشلي كوكاكولا س رومم اتشرب الكولا مع الروم مع الروم ne volim pjenušac. La uhibu šampanija. La uhibu šampanija. Ne volim vino. La alham. La uhibu alhamra. Ne volim pivo. La uhibu alja'a. La uhibu بيبا voli mljeko. الرضيع يحب اللبن. الرضيع يحب اللبن. ديته voli kakao يحب الطفل الكاكاو وعصير التفاح. يحب الطفل الكاكاو عصير التفاح госпожа voli تحب المرأة عصير البرتقال وعصير فاكهة العنب تحب المرأة عصير البرتقال وعصير الكريفون